يُنَجِّ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنَجِّ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَقْلِفِينَفِيهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إن كنتم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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشرىكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 فضرب بينهم بسور لهم باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا "ve "olmadı. "ve "olmadı. "ve "olmadı. "ve "olmadı. "ve "olmadı. "ve "olmadı. "ve "olmadı. "ve "olmadı. "ve الْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ مَأْوَاهُمْ النار, النَّارُ هِيَ مولاكم وبئس Elem yeni lillezina amenu en tahsha'u kulubuhum li zikrillah Elem yeni lillezina amenu en tahsha'u kulubuhum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 و كثيرهم منهم فاسقون الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم للمصدقين وللمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم المصدقون والشهداء أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هؤلاء أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب لعبوا وله وزينة فاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نَبَاتُهُ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ وَمَا الحياة الدنيا إِلَّا متاع أغفرت من ربكم وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يأتيه تَن فِي الْأَرْضِ وَلَا شَيْءَ أُنْفُسُكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُدْرِئَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسير لكي لا على مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ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 لقد arsallâhu sullana bil beyinat ve anzellâ mağhûl kitâb ve mizan liyakûmân nasû bil qisû. Ve anzellâ al-hadîd fihî baş shadîd وسنده بالغيب ان الله قوي ان الله قوي عزيز سبحان الله سبحان الله ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا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 أَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ اللَّهِ مَن يَشَاءُ